إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْقِيَامَةِ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ أُولَئِكَ مَا وَعَدْنَا بِمَن كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تدري مين تَئِمُّ مُلَ أَنْ أَعْرِفَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ داعوا وهم في غسوب انكن الله قم ما ترئون في غسلا واخير الدعاء بامن الحمد لله رب العالمين ولن يعاد جَلَّ رَبُّكَ لِلنَّاسِ الشَّرَفُ تَعْدَلُونَ بِالْخَيْرِ لَقَضِيَ إِلَيَّ أَجَلُكُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ, قاعداً أو قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا فَلَمَّا, فلما كَشَفْنَا عَنْ قُبُرٍ أُغِمِرَ كَلَّا لَمْ يَدْعُ مَاءَ إِلَّا ضُرِّبَ كَذَلِكَ كُنْ زُيْنًا لِلْمُسْ ريفينا ما كن يومالون ولقد اغلقنا القرون من قبلكم لما ظلم وجا وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم مَدْعَنَا كَخَالِفًا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ ابْنِ لَنَا وَرَكَيفَ تَعْمَلُونَ